وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فَبَعَثُوا حكما من أَهْلِهِ وحكما من أَهْلِهَا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا